بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين ن لقد ذ ك ر اجمعين في الدرس الماضي في مباحث النفقة الماضي الدرس مباحث أنها ت ب ب ا ل ت ك ي ن لا ل ا ب ق د ثم تكلمنا على أحكامها على ف م ا إذا ا ك الزوج غائبا وتكلمنا على أحكام النفقة أثناء نشوز المرأة على نشوذ ثم ذكرنا الصور التي يكون فيها النشوز وتكلمنا على سفرها إ ذ ا سافرت ب إ ذ ن زوجها أ و بغير إ ذ ن ه لمصلحته أ و لمصلحتها وكيف أ ن أ ح ك ا م النفقه تختلف باختلاف هذه الصور وسنتكلم اليوم إ ن شاء الله على ن ف ق ة ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ل أ ن ن ا عرفنا أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة تجب لها ا ل ن ف ق ة إ ن كانت ا ل م ط ل ق ة ر ج ع ي ة ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وتجب ل ر ج ع ي ة المؤن أ ي تجب ل ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة طلاقا رجعيا ا ل ن ف ق ة التي وجبت ل ل م ر أ ة التي لم تطلق ولكن هل كل ما وجب ل ل ز و ج ة يجب للمراه المطلقه ا إ ل ا ا ل أ م و ر التي أ و ج ب ن ا ه ا على الرجل ل ل م ر أ ة من أ ج ل م ص ل ح ة الرجل مثلا كمؤن التنظيف منها ما كان ل م ص ل ح ة الرجل ومنها ما كان ل م ص ل ح ة ا ل م ر أ ة فما كان ل م ص ل ح ة الرجل فهذا لا يجب على الرجل ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ل أ ن ه سوف لا يستمتع بامراته المطلقه وكذلك في مباحث الطلاق احرم على الرجل أ ن يستمتع بزوجته ا ل م ط ل ق ة ولو كان الطلاق رجعيا نعم ولكن بعض الأمور التي وجبت عليه من مؤني التنظيف ما وجب عليه المرأة كالمؤني التي تجب عليه من بعض عليه عليه عليه الأمور ما لمطحة المرأة وجبت وجب التي التي أجله تجب إ ز ا ل ة الاوساخ التي تتاذى منها ا ل م ر أ ة ل غ ض النظر عن كون الرجل يستمتع بها أ و لا يستمتع بها كما لو كثر القمل في ر أ س ه ا مثلا قلنا تجب على الرجل هذه المؤن لا من أ ج ل مصلحته و إ ن م ا من أ ج ل مصلحته المراه أ ة كذلك ب ل للمرأة المطلقة على الرجل جميع المؤن التنظيف ن مؤن س ب تجب ة جميع ما عدا ل لا عليه مؤن التنظيف مطلقا قال تجب نعم مؤن إ ل ا إ ذ ا ت أ ذ ت ا ل م ر أ ة بسبب عدم فرض ا ل ن ف ق ة عليه ت أ ذ ت ب ا ل أ و س ا خ أ و بما ش ا ب ه ا فعند ذلك يجب على الرجل أ ن يعطيها ما تترفه به ل إ ز ا ل ة ما يؤذيها من الاوساخ أ و س خ المرأة الرجعية تجب لها النفقة ما دامت العدة كما عرفنا ر تجب في د ل والعدة م ا ض ي ة ت ت باختلاف ل ف من ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة إ ن كانت حائلا أو ك ا ن ت ح ا م ل ة ف إ ذ ا كانت حائلا فالنفقه او ا ل ع د ة تقدر ب ا ل أ ق ر ا ء أ و ب ا ل أ ش ه ر و إ ن كانت حاملا ف ا ل ع د ة بوضع الحمل ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة حاملا واعتدت حتى تضع الحمل ة ف إ ن ه يجب عليه ان ينفق عليها حتى تضع حملها ف إ ذ ا أ ن ف ق عليها ظن أ ن ه ا حامل فانفق عليها أ و هي ظنت بانها حامل واخبرت بذلك وقد يظن الحمل وكثيرا ما يقع الحمل الكاذب وهو معروف قديما ومعروف حديثا فلو ظنت حاملا فانفق عليها ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمن ثم تبين أ ن ه ا حائل وليست بحامل و أ ن هذا الحمل كان حملا كاذبا أ و أ ن ه ا ظنت انها حامل والواقع أ ن ه ا ليست كذلك والباعث على هذا الظن كثير ومتعدد ماذا يعمل الرجل في هذه ا ل ح ا ل ة وانفق عليه ص ي غ ة ا ل ب ت ر قال ه يسترجع كل ما دفعه لها بعد انتهاء عدتها إن كانت من إ ل ى الزمن الذي تبين فيه بطلان حملها يجب عليها أ ن ترجعه إ ل ى الرجل إ ذ ان ي ف ق عليها ما دامت بوازر الحمل قد ظهرت ف إ ن وضعت وكانت حاملا ً بالفعل فقد أ خ ذ ت صفقتها و إ ن تبين كذب حملها ف إ ن ه يرجع بكل ما دفعه لها هذا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ر ج ع ي ة وكانت حاملا ً كانت ر ج ع ي ة وليست حامل لها ن ف ق ة ع د ة ر ج ع ي ة وحامل لها ن ف ق ة حتى تضع الحمل طيب وطلقها طلاقا تطريقات الثانية البائن؟ البائن بائنا بالخدع بثلاث وما هو أولى تكون والحالة تكون أو حكم حاملا البائن؟ إما قال البائن لها حالة الحالة أولى أن تكون حائلا والحالة أن تكون حاملاً. فإذا كانت حائلا وطلقها طلاقاً بائناً إما أو فإنها لا نفقة لها أن أن نفقة ولا كسوه ل ز و ا ل ا ل ز و ج ي ة ما في ع ل ا ق ة بينه وبينها ن ه ا ي بالت منه و أ م ا إ ذ ا كانت حاملا ولو كانت م ط ل ق ة طلاقا بائنا ف إ ن ه ا تجب لها النفقه حتى تضع حملها لقوله تعالى و م ط ل ق ة طلاقا بائنا في كلا الحالين يجب عليه أ ن ينفق عليها حتى ت ض ع ح م ل ة و ل أ ن ه ا مشغوله ة ب م ا ئ يعني امتنع بمائه ي الذي الزواج الولد بسبب اعقد ن م فانعقد فهي مشغوله ة يعني ر ح م ا مشهولة بماء الرجل ممتنعه من الزواج من أذن الولد الذي لحقها من ذلك الرجل فهو م س ت ن ف ع برحمها وبناء على ذلك وجب عليه أ ن ينفق عليها حتى تضع عملا على الرجل ل فإذا انفق الرجل على حتى تضع حملها ا حتى ح تضع م ل هل يدفعها النفق التي يدفعها ما وراء نفقة الغدة إلى زمن العدة النفقة للمرأة ما وراء نفقة زمن هذا لا نقاش فيه ما وراء زمن العده الى زمن الوضع هل النفقه التي تاخذها المراه لها ام هذه للولد هذا اذا كانت مطلقه طبعا اختلف الفقراء في هذا ف ق ا ل بعضهم النفقه للحمل والقول الاصح المفتا به ان النفقه لها وليست ع ا للحمل ى ه ولأن رحمها مشهولة ن ولأن المستمتع على فصارك بماء النفقة عليه ويظهر أثر الخلاف في ا ل م ر أ ة التي اعتدت عن ش ب ه ة او نكاح فاسد اذا وطئت ا ل م ر أ ة و ط أ شبهه فانها يجب عليها ان تعتد فاذا قلنا ان ا ل ن ف ق ة لها فان الرجل يجب عليه ان ينفق عليها واذا للولاد قلنا ان النفقة للولاد فلا يجب عليه يجب أن لأن ينفق عليها ل هذا ا ولذلك د لا يلحق وإنما يلحق الرجل ل وإنما ا ي وطئها وطأشبها و ذ ل قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وفي ي أي ليس ج ب ا المؤن لحامل لها للحمل وإنما لها ن للحمل و قول للحمل أي الأول في قول ضعيف فعلى قول قلنا المؤن إذا بأن تجب لها فعلى ا ل أ و ل لا تجب لحامل عن شبهه ة أو أمر نكاح فاسد في ن او استدركه الإمام ل ن و ي رحمه الرافع الإمام لما الإمام الله تعالى على الإمام الرافعي لما قال ا على ل ن و و النووي ي ي إمام ذ ك ر ك ل ا م الإمام ا ل ر ا فاسد ع في ل الكلام ل م ح روح ر ر يذكر يعني ي ي ل بكلمة ه ا ربما ت ك وكما ن منها عند أوضح ذ ل يبدل و ك ذكر هذا في م ق د م ة الكتاب لما قال ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ويجب يعني النفقه ا ل م ط ل ق ة لرجعيه او حامل ولو كانت بائنا يعني ربما يتبادل تجب حامل معتدة الذهن لها النفق كانت حتى عدة إلى كل أن وفاة ولو حينما قال تجب ا ل ن ف ق ة ل ل م ع ت د ة ربما يتبادل لدينا ل إ ن س ا ن أ ن كل م ع ت د ة تجب لها ا ل ن ف ق ة سواء كانت ا ل ع د ة من طلاق ر ج ع ي أ و كانت من طلاق ب ا ء ما دامت ا ل م ر أ ة ح ا م ل ة أ و كانت ا ل ع د ة ع د ة و ف ا ة ما دام يوجد هناك حمل استدرك ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على الرافعي هذه ا ل م س أ ل ة فقال قلت ولا ن ف ق ة ل م ع ت د ة أ و ل م ع ت د ة و ف ا ة و إ ن كانت ح ا م ل ة ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت معتدته وابن عده طلاق رجعي ده ا ل ن ف ق ة سواء كانت حاملا أ م ليس ت بحامل اذا ت ك و ل حاملا ففي ف ت ر ة ا ل ع د ة إ ن كانت حاملا حتى تضع حمله ان إ كانت م ع ت د ة من طلاق ب ا ئ ن فلا ن ف ق ة لها ولا ك س و ة إ ل ا إ ذ ا كانت حاملا فعند ذلك تجب لها ا ل ن ف ق ة و ا ل ك س و ة على الغلاف الذي ذكرنا لا أ و للحمل ف إ ذ ا كانت م ع ت د ة ل ل و ف ا ة قال هذه لا ن ف ق ة لها و إ ن كانت حاملا سواء كانت حاملا أ و كانت حائلا ونحن تكلمنا على هذا الموضوع حينما تكلمنا على أ ح ك ا م العدد وتكلمنا على السكنه ة سقطت ن ف ق ة ا ل م ر أ ة التي ت د ت ع د ة وفاه ل أ ن ه ا انتقلت ب و ف ا ة زوجها إ ل ى الميراث وبناء على ذلك ما تاخذ أ خ ذ ل ن ف سوف ق ة ت أ النفقه م م ي ر ا ث ة الزوج ل ل ا ا تأخذ منه ن ف ة م م من المال مهما كان المال قليلا فلا بد أن تأخذ مصيبة من هذا المال نعم وسقطت ليس فقط من أجل هذا وإنما ا كان قليلا فلابد نصيبها هذا هذا ترك تأخذ أن ليس أجل بقول النبي وسقطت فقط ص ل قال ل عليه وسلم ح النبي م المتوفى ع ه زوجها ا نفقة ل صلى الله عامة ا فأنفقوا ل عليه الصلاة وسلم ا ل ا ق ا ليس وقال للحامل المتوفى عنها زوجها نفقه ر و ا الدار القطني بإثناد صحيح قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا اعلم مخالفا في ذلك يعني ما يوجد مخالف في م س أ ل ة عدم وجوب النفقه ل ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة عن وفر ما هو مقدار ن ف ق ة ا ل ع د ة قال ن ف ق ة ا ل ع د ة م ق د ر ة كزمن النكاح كل ما ذكرناه عن مقدار النفقه ل ل ز و ج ة نذكره ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة و ن ف ق ة ا ل ع د ة م ق د ر ة كزمن النكاح إ ذ ا قلنا ب أ ن ا ل م ر أ ة الحامل تجب لها النفقه حتى تضع الحمل متى تستحق الحامل ن ف ق ة الحمل ل أ ن ه ا قد يمر عليها الشهر والشهران و ا ل ث ل ا ث ة ولا يظهر الحمل ما تجب, على الزوج قبل الحمل. ما تجب عليه ى الزوج قبل ظهور ن ف ق ة الحمل قبل ظهور الحمل ف إ ذ ا ظهر الحمل وجب عليه أ ن يدفعها يوما بيوم ما يدفعها د ف ع ة و ا ح د ة و إ ن م ا يدفعها يوما بيوم في كل يوم ننظر هل وضعت أ م لم تضع إ ن كانت قد وضعت انقطعت نفقتها وان لم تضع ف إ ن ه يجب عليه أ ن ينفق لها ن ف ق ة ذلك اليوم لقول الله تعالى فأنفقوا وبنفس النفقة لأنه أخرها عليهن يضعنا حملهن يعني ينتظر عند ينظر الوقت قطعتها الولد ويعطيها لو لا يعطيها إياها ثلاثا ما يؤخرها ما المدة التي قطعتها ويعطيها النفقة ساملة تضع تضع ذلك لتضررت هي حتى حتى حتى ولذلك يجب أ ن يعطيها كل يوم في شروق شمسي تجب عليه ن ف ق ة ذلك اليوم وعندنا قول ضعيف ب أ ن ه ما يعطيها اياها حتى تضع حملها يعني يعطيها ن ف ق ة ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة كلها لماذا قالوا هذا خشيه أ ن يتبين أ ن ه ا ليست بحامل ولكن هذه الخشية لأننا مندفعة قلنا بأنه أنها هذه إذا ثبت أنها ليست بحامل و أ ن حملها كان حملا كاذبا ف إ ن ه يسترجع كل ما دفعه لا وهذا الخلاف يعني هل يعطيها ا ل ن ف ق ة كل يوم بيومه أ م أ ن ه ينتظر حتى تضع وبعد ذلك يعطيها ن ف ق ة ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة كلها هذا الخلاف مبني على م س أ ل ة ط ب ي ة ق د ي م ة هل الحمل يعلم أم ل ام ي ع ل ه لا ل ل ح م يعلم أم لا يعلم لا فمن قال ان الحمل لا, لا يعلم قال ما يعطيها نفقة؟ النفقه كل يوم لانه ما يعلم أ ن ه ا حامل وبناء على ذلك إ ذ ا وضعت يتبين لنا ا ن قد استحقت نفقه ة أ الايام م ا ل السابقه ل ا ل ل الذي ي جرت ع ه ا ل قال الحمل يعلم وبناء على ذلك وبناء يجب عليه أ ن يعطيها ن ف ق ة كل يوم حتى تضع حملها هذا الخلاف على ما أ ع ت ق د أ ن ا والله أ ع ل م ما ي ر د اليوم ل أ ن الحمل اليوم يعلم صار ب إ م ك ا ن ا ل إ ن س ا ن أ ن يرى الولد في بطن أ م ه ما عدا ل أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل م ب ن ي ة على التخمين والظن نعم و إ ن م ا هي م ب ن ي ة على حقائق ووقائع إ ج م ا ل ا غالبا غالبا يعني يعني يكاد ع ن ي ي يصل ل د ر ج ة اليقين فعلا ب أ ن ه ا حامل يكاد يصل لدرجة العلم لدرجة وبناء على هذا إ ذ ا صارت ا ل م س أ ل ة ي ق ي ن ي ة مقطوعا بها عند ذلك ما يرد معنا النفقة لأن ذلك الخلاف ويصير القول في المسألة قولا واحدا تجب لها ما يوم هذا يرد ويصير في واحدا حتى تضع حملة تجب على تضع الثاني لا يعلم ف إ ذ ا قلنا ب أ ن هذا القول لم يعد له مجال في هذا العصر عند ذلك ينتهي هذا النزاع ما بين الفقراء نفقه ا ل م ر أ ة من ا ل أ م و ر التي لا تسقط بمضي الزمان يعني لو أ ن الرجل أ ع ط ى ا ل م ر أ ة كل يوم حقها نفقتها التي ذكرناها ف ا ل أ م ر لا إ ش ك ا ل في ه و إ ذ ا لم يعطيها شيئا ما أ ع ط ا ه ا وسكتت صبرت ة لأنه أ س ي ي معنا أن من حق المرأة أن حق إ ن أ ع ث ر الزوج بالنفقه أ ن تطالب بالفسخ أ ن تفسخ النكاح إ ذ ا كان معثرا ما عنده ما يدفع لا وسنذكر تفاصيل الموضوع قريبا إ ن شاء الله ف إ ذ ا لم يدفع لها ورضيت سكتت ما قالت شيئا هل تسقط ا ل ن ف ق ة قال ما تسقط ا ل ن ف ق ة لا تسقط بمضي الزمان مهما مر الزمان وتراكمت ا ل ن ف ق ة ف إ ن ا ل م ر أ ة يحق لها أ ن تطالب زوجها بنفقه ة الأيام التابقة التي مرت. وطبعا مرت ذ الايام ا ك ل م أ ت ي إ ذ ل يكن ينفق ي ع ل ه ا شيئا يعني ل ن ا كل هذا الكلام هو كلام هذا هو ا ل ق ض ا الصور التي ا ء كل ك ر ذ ن ه التي صور ا ق ض ا الصور ء كل هذه أ ت عند التشاح, عند التعاشر عند ع د التشاح مرت ا ل ت ا وأما إذا كان هناك ض ي ر ا كان هناك ض ي أو تراضي يعني ود و و ف ا ق ف كل هذا الكلام الذي ذ ك ر ن ا ما ي أ ت ي ف إ ذ ا كان الرجل ما ينفق على زوجته فرض طبعا مرت عليها ف ت ر ة من الزمان تاكل ل من ل ه ا ت س من نفسها لا مالها ق في الزوج ويحق لها أن الأزمنة زمنين من تطالب الزمان لي كل في فمرور لا يسقط النفقه عن الزوج بخلاف نفقه ة الوالد على ل و د أو نفقة الولد على والده ف ي أ ت ي معنا أن ان ل ل لم و ا إذا د ي ف ق على الولد أو اذا ل ل و د إ لم ينفق على الولد ا ومر الزمان ف إ ن النفقه ت ف ق ما تصير دينا في ذ م ة من لزمته النفقه الا إ ذ ا قض ارا القاضي على ما تنكره إ ن شاء الله الفصل الجديد الذي معنا ا ل آ ن هو حكم ا ل ا ع ت ا ر بالنفقه هذا الذي ذكرنا طرفا منه ا ل آ ن إ ذ ا ا ع ت ر الزوج بالنفقه ما هو الحال إ ذ ا ا ع ت ر الزوج بالنفقه ف ا ل م ر ا ز بالخيار إ م ا أ ن ه ا ت ق ب ر ما عنده مال ف ق على زوجته س و ن ه ا ل إ ذ ا ا ع ت ر بالنفقه ما نقول إ ذ ا كان عنده مال وامتنع لهذا موضوع آ خ ر إ ذ ا كان عنده مال وامتنع من الانفاق على ا ل ز و ج ة هذا شيء آ خ ر و إ ن ا اتكلم ا ل آ ن على إ ن س ا ن قد أ ع ت ر كان موسرا ف أ ع ت ر أ و كانت ر ا ض ي ة باثاره و ا ل آ ن ليست ر ا ض ي ة باثاره إ ن كان موسرا و أ ع ت ر ما عنده ما ينفق على ا ل ز و ج ة ا ل ز و ج ة بالخيار إ م ا أ ن ه ا تصبر على ضمك العيش و إ م ا أ ن ه انها تطالب بالفتخ م ح ق أن تطالب ب ف ت خ النكاح بينها وبين زوجها لقوله تعالى ف إ م س ا ك م بمعروف أ و تسريح ب إ ح س ا ن ف إ ذ ا عجز الرجل عن ا ل إ م س ا ك بالمعروف ما عنده ما ينفق على ا ل ز و ج ة فيجب عليه أ ن يسرحها باحسان إ ح ن بإثناج ولما رواه البياقي ص ي ح أن ع ي د ب رجل يفرق يجد لا على أهله ما عنده مال فقال يفرق بينهما فقيل له ما ما بينهما ينفق عنده سنة يعني قيل له هل هذا الذي قلته ا ل آ ن س ن ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم س ن ة قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله ويسبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله قولهم سنة؟ سنة رسول الله الله وسلم ولكن المعروفة علوم النبي عليه يعني عليه الحديثي سنة سنة سنة سنة أنه الله له هل هذا هذا الله الله أن فقال ما صلى صلى ذكر أ ن الراوي ة ا ل ت ا ب ع ي ة أ و ا ل ص ح ا ب ي ة إ ذ ا ذكر ب أ ن هذا س ن ة ينصرف إ ل ى س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نص ا ل إ م ا م الشافعي على هذا فقال ويشبه أ ن ه س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أي الذي أن هذا الكلام الذي قاله الكلام سعيد رضي الله تعالى عنه من أ ن ه س ن ة يريد بذلك س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه ا هي التي كانت تراد عند الاطلاق إ ط ل ق قال للمنقول قال بالنسبة ولأنها إذا فزخت بالجب والعنة كما مر معنا في في هذه المباعر قلنا للمرأة مر يجوز أم هذه فزخت في ت ا ب ب ل حالة جب ذكر الزوج وفي حالة العنة ف في وفي س خ جب ذكر ا فإذا ل طالبت او جازلها ل فالجب خ ب و ا ل ع ن ة النفقة فبالعجل الجب او لا قال لان ليش عن والعنة ما يؤديان الا الى عدم ا ل وطئ ط والعطش وهذا ولكن الجوع بدون المرأة طعام الفدن قد تصبر عليه على كيف بدون طعام؟ لا يقوم كيف كيف جازلا في حالة عدم بسبب ا ل ع ن ة أ و الجذب أم تطالب بالفسخ ففي ح ا ل ة عدم وجود النفقه م عدم ا ا ل ل أو وجود التي لا يقوم ا ل ب د ل بدونها من باب أ و ل ى يجوز لها أ ن تطالب بهذا ا ما كان عنده مال ورجل غني ولكنه امتنع المال ولكنه عنده غني عن دفع ه ورجل ل ما يريد أ ن يعطيها ا ل ن ف ق ة هل يحق لها أ ن تطالب بفتخ النكاح قال ما يحق لها أ ن تطالب بالفسخ في ح ا ل ة غناه وتمنعه من الدفع كيف تفسخ في ح ا ل ة الاعتار وفي ح ا ل ة الغنى ا لا ت ف س ق قال نعم في ح ا ل ة الاعتار لا سبيل عندها للوصول إ ل ى ا ل ن ف ق ة إ ن فرض عليه القاضي ما عنده و إ ن فرض عليه العرق ما عنده ط اما ل ب ت ه الموسر ي اذا امتنع فيحق لها ان ترفع امرها الى القاضي ويفرض القاضي على الرجل ان ينفق عليها اما ان, ينفق عليه أما أن يطلقها أ م ا أ ن يمسكها ليؤذيها فلا ولذلك لا يحقولها ان تطالب ب ا ل ف س خ ل أ ن ه ا تستطيع ان تصل إ ل ى حقها وهي النفقه بواسطه القاضي ولا تستطيع العيش بدونه. وأما هنا تستطيع أن تصل إلى ا ا وصلهم إذا كان الزوج حاضرا أم كان غائباً لأنه في حالة غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إ ن كان في موضع آ خ ر على التفصيل الذي ذكرناه في موضوع وجوب النفقه ب و ا س ط ة التمكين أو إذا رجعت من كيف أن إذا كان الرجل غائبا كيف أن أمواله النشوذ وجد الزوج هذه الصورة、الثانية. الصورة الثالثة الرجل ليس هو موسر ولكن إذا إذا إلى كان الرجل غائبا حاكم البلدة حاكم البلدة التي فيها الثانية الثالثة الرجل معسرا رجعت معه يكتب ليست من ليس كيف كيف هذه و ل و في هذه ا ل ح ا ل ة صورتان ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن تكون أ م و ا ل ه وراء م س ا ف ة القصر يعني ب ع ي د ة و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن تكون أ م و ا ل ه دون م س ا ف ة القصر قال ف إ ن كانت أ م و ا ل ه هو حاضر وعنده مال لكن أ م و ا ل ه ب ع ي د ة عنه وراء م س ا ف ة القصر قال ح ق لها أ ن تطالب م ت س خ ي ما عنده ا ل آ ن ما ينفق عليها بيده. وما دام لم يحضر أ م و ا ل ه ولا يستطيع الانفاق على صار كالمعسر للنفقه من لانه ى يوم ل اليوم ل إ ن ما ل ل ا م قد يوجد ر الكرة تحت يديه مال الان ي م حسب و س ي ل ة السفر التي يسافر بها أ و ينتقل بواسطتها ولكن مع هذا افرض أ ن ا ن س ا ن يقيم في الكويت و أ م و ا ل ه م و ج و د ة في أ م ر ي ك ا أ و موجودة في أ و ر و ب ا ا ل م س ا ف ة بعيده ة المتافة يعني صحيح اليوم الحديثة ليست ي الزمن النقل ولكن كانت الإنسان قصرة بوسائل النقل ولكن إذا كانت أموال أو ب د هو وعاجز عاجز عن الإنفاق وعاجز عن ا ل ن ف ا فاذا كانت دون م س ا ف ة القصر يفرض عليه القاضي ان ل ق ا ض ي أ يحضر المال سهل إ ح ض ا ر ه و أ م ا إ ذ ا كانت وراء م س ا ف ة القصر لا سبيل إ ل ي ه حتى لو قضى القاضي على إ ن س ا ن ه في الكويت أن أ يحضر و ان ل وليستطيع ه أ يحضر ه امواله ن الخارج إحضارها بالأمر اليسير مع قصر المسافات ليس قصر ب مع س س ط ة و ا ئ النقل الحديثة نعم فالخلاصة إذا كانت ا ل نعم م أ و لا يستطيع إحضارها يستطيع يعني ب ع ب ا ر ة أ و ض ح و أ خ ص ر إ ذ ا كان لا يستطيع إ ح ض ا ر ه ا فيحق لها أ ن تطالب بالفسخ ولتي على زوجك الذي أ ع ث ر بها قال لما ي ل ز م ه القبوس من زوجها قال لما في ذلك من ف يترتب ذلك المنة لما من ي على ذلك من ا ل م ن ة فلا يجب عليها أ ن تقبل ن ف ق ة الرجل الغني بل يحق لها أ ن تطالب ب ا ل ف س ق ولو تبرع رجل اجنبي بهذه ا ل ن ف ق ة هناك بعض الناس ما, يستطيع ما يملك س ت ط ي ع ا ي م مالا و إ ن م ا يعمل قوته ا ل ج س د ي ة م ت و ف ر ة وطاقاته ج ي د ة ويستطيع أ ن يعمل كل يوم ليعيش بدخله هل يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تطالب بنفقه ما بعد اليوم قال له هي من حقها أ ن تطالب ب ن ف ق ة اليوم فاذا إ ذ توفر التنفقة اليوم ف إ جاء ا ل غ د تطالب ب ن ف ق ة الغد فالرجل الذي عنده القدره على كسب المال فالرجل الذي يوجد عنده مال ف إ ذ ا كان يكسب كل يوم ما يحق لها أ ن تطالب إ ل ا إ ذ ا امتنع من النفقه او امتنع من الكسب ما استطاع ان ي ك س ب وكذلك قل لو كان يكسب في ا ل أ س ب و ع يعمل يوما أ وفي يومين ي ما ه نفقة الاسبوع أ س ب و و ع ل ي ت ت ط ط ي يعمل ما وراء ذلك لظروف أو أحوال كثيرة أيضا لا يحق ع أن أو أحوال أن ما ذلك لظروف لا لها ل وراء ا ففضل أنه عمل في عمل أنه أ هذا ا س ب وفي الأسبوع القادم أ س ب و ع ا ل لم يستطع أ ن يعمل معنى ذلك أ ن ا ل م ر أ ة سوف تصبر أ س ب و ع ا كاملا على عدم النفقه قال في ذ ه لها أنه الحالة تطالب بالأسخ الخلاصة أنه لا يحق للمرأة يحق يحق أن ان تطالب ب أ ك ث ر من ن ف ق ة اليوم الذي هي فيه ف إ ذ ا توفرت نفقتها سقط حقها ب ا ل م ط ا ل ب ة ف إ ذ ا امتنع فيحق لها أ ن تطالب على التفصيل الذي سنذكره طبعا نحو الآن نذكر بالنفقة بشكل عام. لكن ليس معنا هذا اليوم في المساء المغرب الإعثار عام معنا أعفادها عندما على يعني الآن هذا إذا اليوم المساء النكاة لا على المبدأ نحو نذكر لكن أنه يؤدن نتكلم الآن يعني يحق تقول ليس له في فتقت للمرأة أن تطالب بالفتخ ف يفرض حالة يأثار الزوج ا ل ب ن ق ة من خلال ل ا هذه ص و التي ذ ك ر ان ا يا ترى يقال للزوج أعثر ب ف لنفرض ق ة أن الرجل كان ينفق على زوجته كل يوم خ م س ة دنامير مثلا ن ف ق ة الموسر الذي يعطي بدون حساب لا ح د لو ينفق مئات الدنامير بعد ذلك تغيرت أ و ض ا ع ه ا ل م ا ل ي ة وكل إ ن س ا ن قد يمر بمثل هذا الغني والفقير يمر بمثل هذا تغيرت و ض ا ع ه ا ل م ا ل ي ة ما عاد يستطيع أ ن ينفق عليها ا ل ن ف ق ة التي كان ينفقها في الماضي ولكنه صار ينفق عليها ن ف ق ة المعسر تذكرون أ ن ن ا قسمنا ا ل ن ف ق ة إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م موسر ومتوسط ومعسر ف أ و ج ب ن ا على المعسر م د ا من الطعام وعلى المتوسط م د ا ونصف وعلى الموسر أ و ج ب ن ا عليه و ج ب ن ا ع ل ي ه م د ي طيب ن ا ل المسر آ ن أن ينفق نفقة معت باستطاعتي و ل المتوسط ولكن ا نفقة ب ا ا س ت ت ط ع ي أ ن ينفق ن ف ق ا عليهم قال ح ق ل ا تطالب بالفسخ بدنها أن لأن ي ق و ب ه ذ الدين و ا ح ي ا كانت ة تستمر ت وإن ج ش ء م ا ل ماذا ش لكن يحق لها أ ن تطالب بالفسخ ما دام الرجل ينفق ن ف ق ة المعسر نعم طبعا في حاله اعتاري وليس في حاله ي ث ا ر ي ف إ ذ ا نزلت مقدرته عن ا ل إ ن ف ا ق عن د ر ج ة ا ل إ ع ت ا ر عند ذلك يجوز ل ه أ ن تطالب بالفسخ هذا ا ل إ ع ت ا ر فقط بالطعام أ م بالطعام وبكل شيء آ خ ر قال لا ا ل إ ع ت ا ر بالكسوه كالاعتار ب ا ل ك س و ة ن ح حينما ن تكلمنا على الكسوة على ذكرنا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة تجب ل ل م ر أ ة على زوجها يعني دقائق اللباس تجب على الرجل ل ل م ر أ ة هل يحق لها أ ن تفسخ بكل شيء من ا ل ك س و ة وجب لها على الرجل قال لا. يحق لا لها الكسوة بالنسبة التي لا الاستمرار بدونها توفل للأمور تستطيع أن تفسخ بسبب عدم توفل الكسوة بالنسبة للأمور التي لا تستطيع الاستمرار بدونها. كما قال ا ل إ م ا م ابن الصلاح ق المعجوز ا ل عنه إ ن كان مما لا بد منه كالقميص والخمار و ج ب ة الشتاء ف ل ا الخيار و إ ن كان منه بد كالسراويل والنعل وبعض ما يفرش والمخده فلا خيار في ه ذ ا ل أ ن ه اليسار تستطيع تعيش في أن بدونه ح ا ة ا ل يجب عليه أ ن ينفق ا ن ت ب ه ا ل فرق ما بين ح ا ل ة اليسار التي يكون معها الفسخ و ح ا ل ة ب ي ك ا ر ه يكون فيها الوجوب نحن أ و ج ب ن ا عليه هذا ولكن ليس كل ما أ و ج ب ن ا ه عليه يحق ا ل م ر أ ة أ ن تطالب بالفسخ بعدم وجوده نعم أوجبنا لكن ليس كل ما وجب عليه يحق لها أن بعدم الآن ابن نعم عليه عليه بعدم على تعالى ما الإمام رحمه فاللباس تكفخ توفره التفصيل بدقائقه لها الذي قاله الشيخ الإمام الصلاح رحمه الله تعالى. نعم قال ليس كل وجب يحق هنا خ ل ا ف ي ة عندنا بين ا ل إ م ا م النووي والامام إ م ل ل ر ا ا ف ع إ الرافعي م ا قال تذلك ج و ز للمرأة أم تفسخ ب الامام إ د ب ل ل ل ن س ب ة ط ع ا تفسخ ب النووي س لللباس تفسخ ب بالنسبة ة للإدام ا ا قال بالنسبة س ك م للإدام ا ك م أ ض ا لها هكذا قال الإمام ا يحق ل أم تفسخ رحمه ا الإمام النووي ف ع ر الله تعالى خالفه في م س أ ل ة ا ل إ د ا م قال قلت الأضحك المنعو في ا ل أ د م والله أ ع ل م أي أ ن ا ل إ د ا م ما يجوز أ ن يفسخ به لأننا قلنا إنما بتببي الإعتار بتببي لانها الإعتار ما تستطيع أ ن تصبر على الجوع ف إ ذ ا قدم لها الطعام دون ا ل إ د ا م تستمر حياتها تلاقي بعض الضيق وتلاقي بعض المشقة ولكنها تستطيع أن تستمر تصبر ويجب عليها أن تصبر في أن أن مثل هذه الحالة هذه خالف الإمام ا ل ن وقد و ي الرافعية في هذه المسألة فقال ما أن تفتخ في موضوع هذه قلت لكم انا اكثر من مره بان ما يخالف به ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي ليس معنى هذا أ ن الرافعي قد جرى على هذا في كل كتبه و أ ن ا ل إ م ا م النووي قد وصل إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة واكتشفها لا ا المتائل الإمام النووي خالف الرافعية مخالفة كاملة يعني هناك مفاصلة ما بين رأي الإمام النووي الإمام الرافعي مسائل يثيرة جدا جدا مسائل بعض بين نعم يعني وهي رأي يسيرة يسيرة ج د وهناك مسائل اختلف ر أ ي النووي والرافعي فيها فقط ما بين المحرر والمنهاج من ج م ل ة هذه ا ل م س أ ل ة وقد مرت معنا بعض المسائل ونبهنا عليها ا ل إ م ا م الرافعي في الشرح الصغير قال ب أ ن ا ل إ د ا م ة ما ي ف س ق به ا ل ن ج ا ح وفي الشرح الكبير قال إ ن أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا على هذا أ ي على عدم جواز فسخ النكاح بسبب ا ل إ د ا م و إ ن م ا في المحرر هنا قال ب أ ن الادام يجوز أ ن يفسخ عقد النكاح به من قبل المراه أ ة ف ل النووي خالف الرافعية في المحرر ن ا ف في فقط ع وأخذ ذ هذا ه نفسه شرحه لها المخالفة الرافعية الرافعية الصغير والكبير قال إن المرأة ما لأن على من في تفسق نص إن أن عقدة يحق النكاح بسبب إ ع ت ا ر الزوج ب ا ل إ د ا م وهذا ما صححه الرافعي في الشرح الصغير واقتضى كلام الكبير أ ن ا ل أ ك ث ر ي ن عليه نعم مليس والحقيقة التي لا فيها لا ت ظ ن أ ن ا ل إ م ا م النووي حين ي خ ا د ف الرافعي معنى ذلك ان ا ل ر ا ف ع ي ة يضيع أ م ا م الامام إ م ل لا لولا الرافعي ل ن و و ي النووي كان لو ا لولا الرافعي لما كان النووي هكذا هذه لها لها رحمه الله لكن العلماء فرعا هذه مبالغة لكن الإمام النووي استفاد فائدة لها أول وليس لها آخر من كتب الإمام الرافع يقول وليس أول تعالى نعم من آخر كتب لان لا نغمس لا حق هذا و لا حق هذا شيخ المذهب على الاطلاق الامام النووي رحمه الله تعالى و ش ي خ ا المذهب هما الامام النووي والرافعي إ م م ا ا ل فنحن حينما نجد الخلاف بين الامام النووي الرافعي بعضه يكون مطلق و بعضه يكون فقط في المحرر عليه و أ ر ش د إ ل ي ه وبين أ ن هذه ا ل م س أ ل ة ليست من المساله التي ابتكرها الامام ي ا ل الصغير ن ي و أن ي ق و ل للناس لا ل ا تظن أن ن وكثير و أو توصل وإذا ي إليه من من من اجتهاده ما هي أشياء قالها الإمام الرافعي في قد قالها اجتهاده اخترع هذا ما الإمام من ت تغير اجتهاده ب ه فيها يخالفه الأخرى المحرر فإمام النووي المحرر ولكن و ك في فقط في المحرر وكثير من المسائله يزيدها ا ل إ م ا م النووي يعني أن كلنا يقول الاستدراكات بعضها ز ي ا د ة وبعضها اعتراض مخالفه حتى المسائله يزيدها كثير منها قد تكلم عليه ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى في كتبه وكثير منها لا هذا من, من, من اجتهاد ا ل إ م ا م النووي مسائل ك ث ي ر ة ق ر أ ت ه ا للامام النووي رحمه الله ي ق ولم و ل يتعرض أ ص ح ا ب ن ا لهذه ا ل م س أ ل ة أ ب د ا في كتبهم كلها نعم يعني يعني الله من الأعثار وذلك هذا فضل الله النفقة في يشاء يتيه طيب نحن قلنا لما تكلمنا على المهر إ ذ ا كنتم تذكرون المهر يجب على الرجل دفعه إ م ا بالوفاه و إ م ا بالدخول ويحق ل ل م ر أ ة أ ن تمتنع من الزوج إ ذ ا لم يدفع لها المهر الاعسار ب ا ل ن ف ق ة يجب الفسخ بالإعثار بالمهر بالمهر الرجل تطالبه هل للمرأة أعثر نفرض أن الرجل بالمهر هل يحق للمرأة أن يحق ب ا ل ف توجد بسبب اثار قال هذا فيه تفصيل الاثار في المهر للمهر تفصيل فيه في ت عندنا اقوال م ت ع د د ة اظهر هذه الاقوال للامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الاعسار بالمهر اما ان يكون قبل الوطء واما ان يكون بعد الوطء فاذا كان الاعسار قبل الوطء معسر يحق ل ل م ر أ ة ان تطالب بالفسخ ل أ ن ه عاجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض وهو ارجو ا ل م ر أ ة و ي د ت ع بها لم يستمتع بها حتى ا ل آ ن المعوض باقي لكن العوض ما دفعه و بناء على ذلك يحق لها أن ت ط ان ل بالفسخ قال الرجل ذلك ل ب بعد ب فإذا ا وطئ وعثر ه كان مال فما عنده عثر عرف ما س تطالب بالفسخ الآن قال لتلف المعوض لتلف و س ي ر و ر ة العوض دينا في ذمه ة الرجل ما عاد لأن الان عند حق يتفسخ الرجل ى ذلك ص ا مهرها ذمة ر دينا في ل ولا موسرا الضروري لها أن تطالب بالفسخ تطالب بالمهر عندما يصير الرجل طبعا حينما يعتر بالمهر ليس من الضروري ان عندما طبعا حينما يحق يصير يعتر يؤثر من ان فاسر ل ن إن ف ق قد ة ي ت الرجل ن ف ق ة ا قد ليس ا بمجرد الاعذار تفسخ ا ل م ر أ ة العقد ن ت ك ل م ع ل ى ا ل م ب د أ الاعذار يبيح ل ل م ر أ ة أ ن تطالب بالفسخ لكن هل يقع الفسخ مطلقا قال لا نحن في ح ا ل ة ا ل ع ن ة إ ذ ا كنتم تذكرون أ ي ض ا تكلمنا أ ن ا ل م ر أ ة ما يحق لها أ ن تفسخ و إ ن م ا ترفع ا ل أ م ر إ ل ى القاضي والقاضي يمهل الرجل أ ر ب ع ة فصول وهناك تفصيلات ك ث ي ر ة ذ ك ر ن ا قال كذلك هنا إ ذ ا أ ع ث ر الزوج بالنفقه ف ا ل م ر أ ة ترفع أ م ر ه ا إ ل ى القاضي فعند ذلك القاضي يتحقق من ا ل م س أ ل ة ف إ ذ ا ثبت عنده أ ن الرجل معسر إ م ا ب إ ق ر ا ر ه و إ م ا ب ا ل ب ي ن ة إذا أقر ف إ ق ر ا ر سيد البينات قال أ ن ا ما عندي أ م و ا ل أ ن ف ق على زوجتي ما أ ق ر الرجل بهذا ثبتت بينا بأن هذا الرجل بالنفق بين وبين بفسخ تشهد لزوجتي هناك هذا عنده يدفعه في هذه لها معفرون أن النكاح أن يأذن الرجل ولا مال قال الحالة القاضي إما أن يفسخ بين الرجل وبين المرأة وإما أن يأذن لها النكاح في يفسخ المرأة بينها وبين الرجل ولا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن ت ف س ق عقد النكاح بالتئسار ب ا ل ن ف ق ة قبل أ ن ترفع أ م ر ه ا إ ل ى القاضي حتى لا تصير ا ل أ م و ر في المجتمع فوضى بدون ضابط قال ا ل أ ظ ه ر ان القاضي أ يمهله ل الزوج ا ا وربما ما الذي الزوج الإمهال يطلب ويعطيه القاضي ثلاثه ايام وان ل قال ق ا ترى أ ه سنس وعقد ا لم ن بينك وبين ك ا أ ر ما ط ل ب ا ل إ م ه حاله ا ل أعرف أنه س و ف ج الامهال ي النفقة قال من حق القاضي ل ث ث أ ي الا م و و لم يطلب ل ل ر ج ه ذ اذا في صبيحة اليوم الرابع اليوم إ لم يقدم لها ل يقدم ا ر جاء ل ل لها القاضي بالفسخ الرجل إلا ن أن أزنها أن عنده ببينات أن ف فيحق تفسخ ق ة إذا إذا ثبت بعد معثر ج الرجل في اليوم الرابع وقدم لها النفقه ة قال ما حق ما ل عد ا تقالب بالفسخ والأيام الثلاثة السابقة قال كأنها لم تكن ولكننا ننظر إلى اليوم الخامس والسادس وما وراء الرابع أن تكن ننظر لم إلى ف إ ذ ا استمر الرجل بالدفع ما يحق لها ان تفسخ ف إ ذ ا جاء اليوم الخامس وامتنع ث ا ن ي ة من الدفع أ ع ث ر بالنفخه هل تبتدئ ث ل ا ث ة أ ي ا م أ خ ر ى قال لا ل أ ن ن ا لو عملنا مثل هذا يصير مثل الرجل حينما يطلق زوجته ويراجعها للاضرار كما كان يفعل الناس في الجاهليه ة ف م س ك و ن سرحوهن سمسكوهن بمعروف بمعروف ضرارا أو ولا لتعتدوا قال ف إ ذ ا جاء اليوم الخامس و ا ع ت ر ب ا ل ن ف ق ة ف إ ن ه ا يجوز لها أ ن تنجز ا ل ف س خ فورا ل أ ن ه ا تبني على ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة ولا ت س ت أ ن ف أ ي ا م ا جديده ة بالنفقة نفرض أن الرجل أعتر والمرأة ما طالبت طيب طالبت في تريد يجوز بالفتخ نفرض زمن ما ماذا تعمل قال يجوز لها في هذه الحالة أن أن الأعتار الرجل تأكل قال أعتر ا الحالة بيتها النفقة في لتحصيل هذه أن من تخرج إ م ا بالكسب أ و ا ل ت ج ا ر ة أ و سؤال ا ل أ ه ل و ا ل أ ق ا ر ب أ و العثور على المال ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل وليس له منعها من هذا ولا تعتبر ناشذه ز ة نحن حينما ك ر المرأة بأنخرجت ن النفق قلنا نشدت من ا مباحث الإجاب إذا في بيتي يذن ناشزة بغير ن منعها أن نشوزا لأننا اعتبرنا نشوزا النفق عن ا قال لا لها ولا خروجها خروجها الرجل تتقطت ليس له لو ويجود يعتبر تخرج وهي مضطره ل لهذا ك له خرجت قد يجب علي أن ترجع يجب بيتها قد علي ليلة إلى بيتها لأنه أن ف ي ا ل ن هذا ا العمل الله تعالى جعل النهار معاشا وأما الليل ر وقت قال جعل وقت عمل ا وقت ا ل ق ا وإنما هو ل ت الذي ا يأوي ن ا فيه إلى و ق م ف ب ن ف ر ض أ ن ا ل م ر أ ة ر ب ي ت ب ا ر ا ل ر ج ل أعثر الرجل وربيت المرأة او ل م ر بإعثاره أ أ ة نكحته عادمه ب إ ع س ا ر ه وبعد ذلك اختصمت معه قال أ ن ا ما أ ر ض ى ا ل آ ن ب ا ل ا ع ت ا ر قال لانت عندما تزوجت كنت ر ا ض ي ة ب ا ل ا ع ت ا ر قال نعم كنت ر ا ض ي ة و ا ل آ ن ما أ ر ض ى من حقها تطالب بفسخ ل أ ن كلامها له وعد وعدته ب أ ن تصبر معه على ظنك العيش جاءت الى ا ل ح ي ا ة معه ولم تستطع أ ن تصبر وبناء على ذلك من حقها أ ن تطالب بالبسر ل أ ن عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة عند جماهير ا ل ف ق ه ا ء ق ا ع د ة ع ا م ة الوعد ليس ملزما في مثل هذه ا ل أ م و ر الوعد بالذبه ليس ه ب ة وعدته ب أ ن ترضى معه بالعيش هذا ليس ملزما ليس مسقطا لحق النفقه عندها وبناء سلطان يا مدامة راضية لأحداً على ذلك ليس ف إ ذ ا طالبت بحقها فيحق لها أ ن تطالب به في أ ي وقت وفي أ ي زمان وفي اي مكان س ب بإعثاره بالمهر ة للنفقة ولو رضيت قال لا ترى أ ن ا ما عندي مهر أ ت ز و ج بدون مهر ما عندي الان مهر أ د ف ع ه رضيت ل أ ث ا ر ه بالمهر هل يجوز لها يجوز أن ت فلا ف ت خ لها بذلك بعد ذ ل ك ب الرضا ل أ ن الضرر لا يتجدد مثل النفقه ة بالنسبة سبيل الضرر للنفقة كل يلحقها في ضرر يتجدد يوم ولا فلا يحق لها أ ن تفسخ النكاح في المستقبل إذا كانت البنت صغيرة قلنا تجب النفقة بالنسبة إذا إذا الذي ذكرنا إذا كانت البنت قلنا النفقة بالنسبة كانت التفصيل كانت طبعا ما تجب لها النفقة كانت نفسها لها النفقة ولكن للوطن للوطن تجب محتملة محتملة تجب محتملة وسلمت للصغيرة على للوطن ووجبت صغيرة غير على ز و ج ما دامت يدون سن البلوغ ما تستطيع ان تطالب بفسخ ا ل وان كانت قد وجبت لها ا ل ن ف ق ة وجاد لزوجها أ ن يطاها لانها قابلة في في كثير من ل ب ا يغطون ج س م كبير و قابله للوطء ك ن هذه ل ه ا و ل ي ي هل ج و ز لوليها ي أن ط ا النكاح إعتار الزوج بالنفقة ل ب بفسخ بسبب قال لا ت س خ لولي ص غ ي ر ة و م ج ن و ن ة ب ع ث ا ر بمهر ونفقه ليش؟ قال لأنه كما كان عليهم ما مصلحتهما أم لا طالب بطلاقها وإن كان فيه قال لأن الخيارة بالنسبة للخيار راضية بهذا العيش أم تريد الفتغ يطلق لأن يستطعن فيه تتخير هي تريد وإن قال الخيال يتعلق بالطبع و ا ل ش ه و ة طبع ا ل إ ن س ا ن وشهوته وميوله هل هو راضي بهذه ا ل ح ي ا ة أ م ليس براضي فلا يفوض إ ل ى غير مستحقه والبنت هي ا ل م س ت ح ق ة وبناء على ذلك ما يحق لوليها أ ن يطالب بفسخ نكاحها اذا ا ع ت ر زوجها ب ا ل ن ف ق قال و إ ن م ا ينفق عليها من مالها إ ن كانت ص غ ي ر ة ينفق عليها من ماله و إ ن كانت م ج ن و ن ة ينفق عليها من ماله ف إ ذ ا لم يكن لها مال فيجب على وليها من تلزمه نفقتها أن ينفق ي ع ل ه ان و س ت ك ل م ف ينفق التصل القادم إ شاء الله من الذي ا تلزمه ل من ن ة ن عليها م و أمة ت رضيت بالحياة رضيت م ع لسيدها أ ن يجب ق و ل لها ي عليك أ ن تفسخ عقد النكاح ولكن ل ه أ ن ي ج ي ئ ه ا إ ل ى هذا ب أ ن يقول لها أ ن ا لا أ ن ف ق عليك إ م ا أ ن ت ف س خ و إ م ا أ ن ت ج و ع وزوجها معسر ب ا ل ن ف ق وبناء ذ ل ك سوف تضطر ل أ ن تفسخ عقد النكاح لكن هو ليس من حقيقه أ ن يطالبها بفسخها أن نفسخ عقد نكاح ل ل البنت الصغيرة والمجنونة ع ة في